صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا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 INNA RUSULANA YAKTUBUN MA TAKMURUN HUWAL LADHI YUSAYIRUKUM FIL BARRI WAL BAHRI HATTA IDHA KUNTUM FIL FULKI O, ja, rojina bhima birihima, taibeti uafari hubiha, ja, atari hu nasu, ua, ja, wa dhannu anna hum uhita bihim da'u Allah da'u Allah mukhlisin lahu ddin la in ajaytana min فَلَمَّا انْجَاهُمْ إِلَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الدُّنْيَا multimėlija ko kunsirgas patrinkas maent theukov, todės mesimikė ir laikau Gesiach 18 yt수ante maent, فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا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 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاؤُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّ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 وَيَوْمَ uma, ašorų, uma, نَقُولُ tumma, na polo, lilla, dina, ašorakum, kanakum, uma, tumma, ašorakum, ukum, fazai, فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنتُم عَن مَولاهُمُ الحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ